خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى فما في العيش خير ان بقينا نعيش على تفاهات الجنون فما في العيش خير ان بقينا نعيش على تفاهات الجنون خذوني مزقوني وانثروني فما حل الشهادة في عيوني خذوني مزقوني فما أحلى الشهادة في عيوني فما أحلى الشهادة في عيوني